ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين